بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق البتا والأنثى إن سعيكم لشتى فأما ثقا وصدق بالحسنى فسنيسر له يسرا وان لا دخل واستونا وكذب بالحسنى فسنيسره لليسر وما يغني عن مال اذا تردى ان علينا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى ولمال احد عنده من نعمه تجزا الا بتغوا وجه ربي الاعلى ول سوف يرضى